Surah Duh'a Bismillahirrahmanirrahim Wa Duh'a Wa Laili Iza Saj'a Ma Wadda'aka Rabbuka Wa Ma Qala Wa خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضاللا فهدى واه وا جدك ا ايلن فاغنا فامل يتيمه فلتاكهر واما السائل فلتهنهر واما بنعمه ربك فحدث